السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ميعادنا النهارده مع الجزء العاشر 10 ايام رمضان 10 ايام رمضان عدوا يا ترى الكلام اللي احنا بنقوله ده بيخليك لما تروح صلاه بتبقى يعني أكثر حضورا مع الايات لما بتقرا اوردي بتاعك بتبقى يعني الايات معناها قريب ويعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا في هذه الكلمات المتواضعه الضئيله القليلة يعني من جهد المكل أن يعننا به على حسن تدبر القرآن وعلى ندفع به فالقرآن كان زيه الإخوة القرآن كان يعني ينبغي أن نكثر زادنا منه وأن نفتح قلوبنا عليه ولسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدران القرآن بكل الصدق أدعو بهذا الدعاء إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك بابا من القرآن وفتح عليك يعني من رحماته فأنت أغنى انسان وأنت أهدى انسان وانت اقوى إنسان بالله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من أهل القرآن اهل الله وخاصته لان النهارده مع بقيه سوره الانفال واواخر سوره التوبه سوره الانفال يبدا الجزء العاشر قال سبحانه وتعالى وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللربع الاخر الايات ده الجواب على السؤال بتاع الايه يسالونك عن الانفال بعد 40 ايه على هذا الموضوع القران عظيم ولكن بعد ما ادبهم وبعد بين لهم الاولويات وبعدما أكر عندهم الإيمان وبعدما بين لهم سننه سبحانه وتعالى أنه هو صاحب النصر ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم حتى تستقيم الأمور ثم يجيبهم القرآن على السؤال هذا هو من ضمن التشريع الإسلامي ينظم الغنائم وينظم هذه الأمور ضمن ما نظمه القرآن العظيم من من أمور ثم يقول الله سبحانه وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلاً وَلَوْ أَرَتَهُمْ كَثِيرًا فَشِلْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ في الْأَمْرِ ده يشير إلى أن الذي يدير الأمر كله يدير المعركة الله عز وجل يخلي المشركين يشوف المسلمين إلى يدين ويخلي المسلمين يشوفهم كثير يعني بحيث أن يعني يحردهم على بعضهم البعض وفي أثناء المعركة فاتح الله سبحانه وتعالى رحمتي وأنزل ملائكة حتى يعني ينتصر المسلمون فالذي يدير المعركة ويدبرها بأمره هو الله وتعالى وليس لأحد معه سبحانه وتعالى أن يدعي أنه فعل شيئا ده واحد من المسلمين الصحابة رجع برغاز البدر يقول يهنئونهم بالنصر فقال إلا كنا إلا عجائزة صلعا نحرناهم هي تكلم من الزهب والفخر إلا كنا إلا عجائزة صلعا فنحرناها فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي أولئك الملأ هم دول اللي كنت خافين منهم هم دول اللي بتقدموا قدم وتأخروا أخرى وليك الملأ سيدنا علي رضا الله عنه راجع بيمسح سيفه يقول سيدنا فاطمة امسحي هذا السيف فقد أبلغ مع اليوم بلاء حسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حس فيه شيء برضو ايه شيء من يعني الاسناد للنفس فقال ان تكن أبلغت بلاء حسنا فقد أبلغ معك فلان وفلان انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ويربي ويسر القلوب بالله سبحانه وتعالى هي دي مهمته الأسسية ودي مهمة أمتنا الأسسية كلها أن نصر الناس بالله لا أن ولا أن نسلد الله إلينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا ويأمر الإسلام يأمر القرآن المسلمين النصر، بلزوم عامل النصر ويعرفهم بها في, في نفس السورة يقول سبحانه وتعالى <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ثبات وذكر كثير ليس ذكر قليل ذكر كثير فيه طاقة روحية في عون مدد بالذكر من الله سبحانه وتعالى ذكر كثير ذكر الرسال الذي يأتي, يأتي معه ذكر القلب فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ما تعبروا زي, زي, زي أحد زي أحد ورسوله ولا تنازعوا زي ما بتعبروا بنعمل كل يوم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لي واصبروا إن الله مع الصبرين ثبات ذكر طاع لله ورسوله ورسوله عدم تنازع وتألف وتوحد وصبر ولا تكونوا كالذين أخرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس الكبر والرياء والعجب أمراض القلوب كلها دي كلها من مدمرات النصر ومذهباته ومذهبات مدر الله وعونه فلا تكونوا كالذين أخرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس أبو جاه ساعة ما خرج وقال له نرعيه خلاص أمناك إيه بقى قال لا لا نرجع حتى نرد بدرا فنشرب الخمر ونمحر الجزور وتعذف علينا القيان ويسمع العرب بمسيرنا فلا يزالون يهابون نشوفه خارج عامل ازاي سيدنا محمد سلم بيدعو الله ويستغيث ويستمط الرحمات كيف كلت النتيجة نصر الله من استغاث به وذل نفسه له وهزم ومحق من تكبر بسم الله العفو والعافية ويتكونك الذين خرجوا من بطرا ورئاء الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واللي زاود الطين بلا تمان جالهم الشيطان وهم خارجين سمعوا ان بني بكر تكاد تغير على كريش على على مكة فالشيطان عايز يخرجهم عايزهم يخرجوا يقتروا المسلمين وينهوا الاسلام الشيطان مش عارف لا يحصل فجالهم الشيطان وقال إني جاروا لكم أن تأتيكم بني بكر بشيئ أن تكرهونا لما تخافش يخرجوا ويسخرجوا. خرجوا خرجوا عايز يخرجهم عشان يقابل المسلمين فاكر ان هو يطفي نور الله سبحانه وتعالى ولم يكن يعلم الشيطان انهم يخرجهم ليلقوا حتفهم بأيدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كيد الشيطاني كان ضعيفا واذ زجد لهم الشيطاني عملهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترأت الفئتان نكس على عقبي قال اني بريهم منكم اني ارى مالا تراهم كان شايف ايه شايف سيدنا جبريل شايف سيدنا جبريل في الميدان قال لا ما ليش وجود مع سيدنا جبريل الموضوع جد إني بريئ منكم إني أرى ما ترون إني أخاف الله والله شريدوا العقاب إذا كولوا منافكون أول مرة يظهروا هنا المنافكين يظهروا في, في, في بدر إذا كولوا منافكون الذين يظهروا بهم مرض غر هؤلاء دينهم دول دول يعني دين دينهم الإسلام غرهم وما يتوقع الله في إن الله عزيز ف فالمشاهد الغزو بتبين أن الله عز وجل هو الذي دبرها هو الذي أدارها بقدرته ومعرفته وأن المسلمين ليس لهم فيها إلا أنهم أدوات لقدرة الله سبحانه وتعالى لذلك أقول بعض العارفين أسطر القدرة وخذ الأجرة أنت لما بتدعو إلى الله لما بتعلم العلم لما بتأمر بمعرفة وتنهى المنكر وتسعى في الخير انت مغرد سطار لقدرة الله التي يبذل بها الخير للناس ويعلم بها أما أنت ما سطار فالحمد لله أن جعلك سطارا لقدرة الله جعلك وعاءا يتنزل فيه نصر الله سبحانه وتعالى جعلك خادما لدين الله عز وجل وجعلك في سبيله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يعيننا وأن يستخدمنا لنصرة دينه كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى ويتقبل منا جميعا ثم يعني يفضح القرآن شخصية مدير المشركين وإزاين لهم الشيطان وأعمالهم ظهر الشخصية كبيرهما وظهر في الموضوع هذا هم أتباع أما المسلمون فيدبر أمرهم الله عز وجل ثم يذكر أشبههم في التاريخ كذا بآل فرعون الذين قبلهم كفروا وكذبوا بآيات ربهم فأهلكنهم بذنوبهم وغلقنا آل فرعون وكل كان ظالمين ثم يبدأ القرآن يبين سنن كونية وسنن إلهية في دنيا الناس يقول وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على كوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله عزيز حكيم ويقول سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تلهمون به عدو الله وعدوكم الإعداد من سنة ربنا سبحانه وتعالى مش درويش يدخلوا المعركة بأي شك لا يعدوا وينظموا أمورهم ويحسنوا التخطيط كما أكرمنا الله سبحانه وتعالى في نصر رمضان اكتوبر رمضان عشر رمضان اليوم اللي احنا فيه هو ده آية من آية ربنا سبحانه وتعالى إننا لسنا صحابة ولسنا أنبياء وعندما حلنا زي ما زي ما انتوا عارفين لكن تم رجع إلى الله سبحانه وتعالى عود إلى الله سبحانه وتعالى وتم تخطيط على أعلى مستوى فنصر لا الله سبحانه وتعالى رغم فارق القوة الذي كان بيننا وبين أعداء الله اليهود أو مثالهم يعني ممكن يجي مننا ممكن لما نأخذ بالأسباب يجي مننا وننتظر نصالح ربنا سبحانه وتعالى ون ونأخذ بالأسباب وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهمون بها عدو الله وعدوكم الحريص ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي الصواريخ ألا إن القوة الرمي لازم نطلب العلم وننوي به إعزاز المسلمين ونصرح دين الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها برضو قاعدة أساسية مهمة جدا مش بنحارب الحرب الكتال كره لنا ولكنه يكون متحتماً من أدنى نصف الدين والحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء غصب عنك ومن السموم الناقعات دواء ثم قاعدة أخرى الإسلام جين واقع جدا ويعني يحدد نسب للمسلمين لملاقات أعدائهم يقوم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين واحد بعشرة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يقوم منكم مئة يغلبوا مائتين مئة صابر يغلبوا مائتين نسب من واحد لعشرة الواحد لاثنين القيادة المسلمة تحدد أين جنودها وأين حالها قبل أن تخوض المعركة فلابد من الاتزام بها كان في مؤتنى المسلمين كانوا واحد لسبعين كانوا تلت تلاف والمشركين الرومان كانوا مئتين ألف يعني تقريبا من واحد لسبعين النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئهم حينما خوضوا المعركة منهم ورغبة في إثبات أنهم يطلبون الأخير ويطلبون الشهادة ولكنه مدح من راجع بهم ماذا سيدنا خالد قال واخذ الرأية خالد سيف من سيف الله ففتح الله على يديه رجع بالجيش سيدنا خالد حتى يعد هم قال رلاهم الأطفال وقال يا فرار فررتم في سبيل الله شوف الصغيرين يقولون على المسلمين على الصحابة فررتم في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار إن شاء الله ويجبوا النصر إن شاء الله في موطن آخر تتوازن فيه في القوة حتى يتحقق نصر الله عز وجل أيضا من سنة الله احترام المواثيق ومن أوامره للأمة الشهدة أن تحترم المواثيقها إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق جملة اعتراضية مهمة جدا استثناء مهمة جدا تم يحترم المواثيق واحترم العهود ولا يخونه أبدا مبدأ المولاة قول سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد كبير لو ما عملتوش كده لو ما كانت بعضكم أولياء بعض تكون فتنة في الأرض فساد كبير هو ده لعدم مولاة المسلمين بعضهم لبعض وتفضيل مولاة الكافرين على المسلمين ده اللي عمل فتنة في الأرض فساد كبير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض فساد كبير نسأل الله أن يكيل عصراتنا ثم في نهاية الصورة في غتمها يقول الله سبحانه وتعالى والذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أبوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا هو وأنت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو أنتم مؤمنين حقا قال لهم في الصورة إن كنتم مؤمنين أول الصورة ان كنتم مؤمنين جي في الأخير قال لهم أنتم مؤمنين حقا بس بعد ما تعملوا كل كلام ده بعد ما تلتزموا بأمر الله سبحانه وتعالى وتستبرقوا من حظ أنفسكم وتسنتوا النصر لله سبحانه وتعالى ولا تتنزعوا على الأنفال شوفوا القرآن وتربيته العظيمة تربيته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم نأتي إلى سورة التوبة في كلام هي سورة واحدة متصلة حتى ما فيش بسملة وهي نهاية السبع الطواصرة التوبة تبدأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مواجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تذنبوا فخائب لكم انت وليتهم فاعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين ف سوره التوبه من آخر مازل من القرآن فيها احكام نهائيه تضع الحدود للعهود غير المحدده بمدى اللي ملوش العهد ليس له مده تحدد باربعه اشهر ولا له إلى مدتهم وأحكام لا سبيل للأمة لتطبيقها إلا بأن تصنع على عين الله عز وجل وأن تنفذ القرآن وأن نرتقي بأنفسنا حتى نقيم هذه الأحكام وحتى نكون حقا شهداء على الناس كما أرادنا الله عز وجل تلاحظ أيضا في سورة التوبة آية السيف سبحان الله فإذا انتلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصلوهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا صلاة وعاتهم الزكاة فخلوا سبيلهم أخيرها إيه إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى آية السعيف أخيرها إن الله غفور رحيم لأن الرحمة والمغفرة في هذا الدين والتسامح فيه أصل أصيل ليس اجتهاء لسفك الدماء ليس اجتهاء لإضاعة لي الثروات ولكنه نصر دين الله سبحانه وتعالى ونصر الفرق بين شهادة الإسلام على العالمين وبين بلطجة الظلمة الذين يبلطجون في الأرض ويظلمون فيها بغير الحق هو هذا الإسلام يقيم دين الله سبحانه وتعالى يقيم سلطان الله في الأرض أما غيره فيقيمون سلطان أنفسهم وشهواتهم ومصالحهم على حساب أي قيمة وعلى حساب أي مبدأ ولكي له مكالين ومثال هذا الأمر من الظلم البين الشائع الذي نراه ونسمعه في قوز الله حسنا لا الإسلام يقيم أمة شاهدة بالحق فلنكون هذه الأمة إن شاء الله نتربى على الإسلام نتربى على القرآن حقا ننصف من أنفسنا ونكون ربانيين كما, كنا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنعم الدنيا بجيل إن شاء الله شفاؤها على أيديه بإذن الله عز وجل القرآن حينما أمرنا بقتال المشركين يقول الله سبحانه وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لا يقاتل الإسلام الشعوب فإنما لا يقاتلهم ليكبرهم على اعتناق عقيدة إنما يقاتلوا من يحول بين الناس وبين الوصول وصول الدين لهم يحول بين الشعوب وبين إكراههم على عقيدة لا يرضونها أما بعد إتاحة الفرصة للناس لا يكراها في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم يأمرنا القرآن بلزوم المساجد لزوم مساجد وعمارتها إن إنما يعمل مساجد الله من آمل بالله اليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ثم يبين لنا القرآن أن هناك طوائف كثيرة تريد أن تطفئ أمور الله عز وجل ولكن هذا هيهات هي هيهات أن يكون يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم يريدون ان الله بافواههم ويئب الله ويئب الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما انه سيكون ان شاء الله اما انه سيكون سينتصر الإسلام وستعود خلافة راشدة على منهاج النبوة يرضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء ستكون بإذن الله عز وجل بجيل يتربع على الإسلام جيل يتأسس على القرآن وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد نفسه ويحاسب نفسه ويجاهد نفسه قبل أن يجاهد غيره وقبل أن يسعى إلى إقامة دين الله عز وجل في الأرض كلها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقرعوننا بهذا النصر وأن يكون رعوننا بهذا التمكين لدين الله في كل أرضه أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أزمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>